يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشموا من لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُومِ